الفصل الخامس الشيطان والفنون قال أبو العلاء وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن وربما كان أبو العلاء يخص العرب دون غيرهم بهذا القول ولكنه في الواقع قول يعم جميع الأقوام ويعم جميع أنواع الإحسان في الكلام وفي غير الكلام فالعبقرية عند الأوروبيين منسوبة إلى الجن ومعنى العبقرية عندهم أنه صاحب الجنة أو الشبه بالجنة في القدرة والتفوق كائناً ما كان العمل الذي يتفوق فيه. وكلمة جينياس مطلق على كل صاحب قريحة خارقة للمألوف الابتكار والابتداع سواء كان ابتداعها في الشعر والنثر أو في التصوير والنحت أو في الإنشاء والتلحين أو في العلم أو الصناعة أو تدبير المال وسياسة الشعوب. والعبقرية في التعبير العربي الحديث مأخوذة من كلمة عبقر موضع يقولون أن الجن تسكنه وأن الصناعات الفائقة كلها تنسب إليه ومنها صناعات السيوف كما قال امرو القيس كان صليل المروي حين تشده صليل سيوف ينتقدن بعبقر ويقولون أن سكانه أنفسهم موصفون بالجمال كما قال الأعشاء كهولا وشبانا كجنة عبقر ويرد بعضهم أن الكلمة مأخوذة من الكلمة الفارسية أبكار بمعنى الرونق وهو بعيد لأن اقتباس كلمة الرونق لا يفسر القصص المنسوجة حول البلد المسمى بعبقر ولا يوجد في الأصل الفارسي ما يوحي بهذه القصة أو يوحي بأسباب اقتباس الكلمة على حسب العرف المأثور في هذه المقتبسات وتذكر كلمة عبقري وصفا للنفاسة بغير نظر إلى اشتقاقها من المكان المزعوم كما جاء في سورة الرحمن من القرآن متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ومن التعبيرات المتشابهه بين اللغات وصف الإبداع بالاعجاز، ووصف الإعجاز تارة بالدقة التي تخفى أسرارها على غير ذوي الفطنة وطارة بالفخامة التي تتعظم العاملين من غير ذوي العزم والقدرة الخارقة يقال ذلك في البلاغة ومعانيها الخفية وفطنتها النافذة إلى الخبايا والأعماق ويقال ذلك في المساعي الكبار التي يطلع بها المرضة الجبرون ولا يقوى على الاطلاع بها من دونهم من ذوي الأجسام المحسوسة وحيث تسري الخواطر إلى تصور الخفاء والدقة والقدرة الخارقة لا جرم تنتهي بمسراها إلى العوالم الخفية التي لا ترى بالعيون ولا تحد قدرتها بما يحد الأيدي والأقنام من أجسام بني آدم وحواء ولهذا الاستطراد الطبيعي في تتابع الخواطر توافقت بداهة البشر على علاقة البلاغة بالجن بل على علاقة كل بالغ من الأقوال والأعمال لتلك الخلائق المستترة التي لا تحدها لقائص اللحم والدم لأنها متلبسة في الأذهان بخلقة النار والريح ومادة الجو اللطيف مما لا يحصر ولا يحال بينه وبين مسها والعرب تزعم أن شعراءها تستوحى الجن وأن كل شاعر منهم يستعين بشيطان يصاحبه ويعرفه باسمه فهبيد اسم شيطان عبيد ومسحل اسم شيطان الأعشى وجهنام اسم شيطان عمر بن قاطم وسلقناق اسم شيطان بشار ويزعم الفرزدق أن الشاعر القسم بين شيطانين حدهما يسمى الهوجل وهو موكل بالجيد من الشعر، والآخر يسمى الهوبر وهو موكل برديئه وسطه وأنشده رجل من تميم بيتا يقول فيه ومنهم عمرو المحمود نائله كأنما رأسه طين الخواتيم فضحك وقال إنه ما قد اجتمع لك في هذا البيت فكان معك الهوجل في أوله فأجد وخلط الهوبا في آخره فأفسد وكان أبو النجم الرجاز يفخر على الشعراء ويقول أن شياطينهم جميعا اناث ما خلا شيطانه فهو شيطان ذكر إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر وكأنه نظر في ذلك إلى فحولة الكلام لم اشتهر به الرجز ولم يشتهر به الشعر في زمانه ويكون مع الشيطان تابع أو رأيه كأنه الراوية الذي يحظ ما يلقيه الشيطان القائل عفو الخاطر وفي كتاب آكام المرجان في أحكام الجان نظم كثير منسوب إلى الجن بغير وسطة الإنس أو مشترك بين قائلين أحدهما من هؤلاء والآخر من هؤلاء ومن هذا الشهر المشترك على بعد عنعنة طويلة خرجت مع نفر من قريش نريد الشام فنزلنا بواد يقال له وادي عوف فعرسنا به فاستيقظت في بعض الليل فإذا أنا بقائل يقول ألا هلك المساك غيث بني شهري وذو الباع والمجد التليد وذو الفخر؟ فقلت في نفسي والله لأجيبنه فقل ألا أيها الناعي أخ الجود والفخر؟ من المرء تنعاه لنا من بني فهري نعيت ابن جدعان ابن عمرو وأخ الندى وللحسب القدموس والمنصب القهري فقلت لعمري لقد نوهت بالسيد الذي له الفضل معروفا على ولد نظري فقال مررت بنسوان يخمشن أوجها سياحا عليه بين زمزم والحجر فقلت متى إنما عهدي به مذعروبة وتسعة أيام لغرة ذا الشهر فقال هو منذ أيام ثلاث كوامل مع الليل أو في الليل أو وضح الفجر استيقظت الرفقة فقالوا من تخاطب فقلت هذا هاتف ينعى ابن جدعان فقالوا والله لو بقي أحد بشرف أو عزة أو كثرة مال لبقي عبد الرحمن بن جدعان فقال ذلك الهاتف أرى الأيام لا تبقي عزيزا لعزته ولا تبقي ذليلا فقلت ولا تبقي من الثقلين شغرا ولا تبقي الحزون ولا السهولة وكأنما نظر صاحب هذه القصة إلى قول حسان بن ثابت المساجلة الشعرية حيث يقول عن صاحبه الجني ولي صاحب من بني الشيصبان فطورا أقول وطورا هو. وقد روى صاحب أكام المرجان أبيات كثيرة من نظم الجن في رثاء عظماء الصحابة وآل النبي منهم ما نسب إلى الجن منفردين به ومنها ما اشترك فيه قائلان كالأبيات التي رويت في رثاء ابن جدعان وكانوا يقولون عن توارد الخواطر بين الشاعرين أنهما يأخذان من شيطان واحد فذكر صاحب مواسم الأدب أن الفرسدق وجريرا ركبا ناقة إلى الرصافة باستمناح هشام بن عبد الملك فنزل جرير في بعض الطريق فتلفتت نحوه الناقة فأنشد الفرزدق على ما تلفتين وأنت تحتي وخير الناس كلهم أمام متى ترد الرصافة تستريحي من الادلاج والدبر الدوام ثم قال في نفسه الآن يجيء ابن المراغى فيسمع ما أنشته فيه فيجيئني بقوله تلفت أنها تحت ابن قين أب الكيرين والفاس الكهامي متى ترد الرصافة تخز فيها كخزيك في المواسم كل عام. ثم جاء جرير فأخبره الفرزدق بالقصة وأنشده البيتين الأولين فلم ينشب أن أنشده البيتين الاخرين فضحك الفرزدق وقال والله يا أبا حرز لقد قلتهما قبل أن تأتي قال جرير أما علمت أن شيطاننا واحد؟ وكل هذا ولا شك تلفيق يعلمه ملفقوه ولكن الأصل فيه قائم على اعتقاد طبيعي شائع يخيل إلى الناس في شتى الأمم أن المعاني الخفية لا تخلو من علاقة بالمخلوقات الخفية وأن أسرار الصناعات التي تدق عن نظر العيون ينبغي أن تطلع عليها العيون التي تعيش في عالم الأسرار ولا يدق عن نظرها شيء في حلكة الظلام ويقال عن فن الغناء ما يقال عن فن القريض وبخاصة في الزمن الذي كان فيه الغناء موقوفا على البيت أو الأبيات يختارها المغني من كلام الشاعر في عصره أو في غير عصره روى صاحب الأغاني أن الغريض كان يقتبس بعض أصواته من عزف الجن ويزعم ذلك مغالة بصنعته فأنكر عليه سامعوه ما يدعيه حتى كان ذات ليلة يغني لجماعة من نساء مكة فسمعنا عزيفا عجيبا ذعرنا منه فقال لهن الغريب: إن في هذه الأصوات صوتا إذا نمت سمعته وأصبحت فغنيت به وأصغين إلى الصوت فإذا هو من مغمة ألحان الغريب. ودعا إسحاق بن إبراهيم الموصلي أن الغناء الماحوزي الذي أفتن به الناس من فن أبيه إنما كان من صنع إبليس قال عن أبيه استأذنت الرشيد أن يهب لي يوما من أيام الجمعة أنفرد فيه بجواري وإخواني أذن لي في يوم السبت فأقمت بمنزلي وأخذت في إصلاح طعامي وشربي وأمرت البواب ألا لا يأذن لأحد في الدخول علي فبينما أنا في مجلسي والحرم قد حفثنا إذا أنا بشيخ ذي هيئة وجمال عليه خفان قصيران وقميصان ناعمان وعلى رأسه قلنسوة وبيده عكازة مقمعة بفضة وروائح الطيب تفوح منه حتى ملأت الدار فدخلني غيظ عظيم لدخوله وهممت بطرد طوابي فسلم علي أحسن سلام فردته عليه ودعوته إلى الجلوس فجلس واخذ في أحاديث الناس وأيام العرب وأشعارها حتى سكن ما بي من الغضب فظننت أن غلماني تحرم سرتي بإدخال مثله علي لأدبه وظرفه فقلت هل لك في الطعام؟ فقال لا حاجة لي فيه قلت هل قال ذلك إليك فشربت رطلا وسقيته مثله فقال يا أبا إسحاق هل لك أن تغنينا شيئا فنسمع من صنعتك ما قد فقت به عند الخاص والعام؟ فغضني قوله ثم سهلت الأمر على نفسي فأخذت العود فجسس ثم ضربت وغنيت فقال أحسنت يا إبراهيم فازددت غيرا وقلت ما رضي بما فعله في دخوله بغير اذن واقتراحه عليه حتى سماني باسمي ولم يجمل مخاطبتي ثم قال هل لك ان تزيد ونكافئك فتعجبت في نفسي وقل بما يكافئني ثم اخذت العود فغنيت وتحفظت بما غنيته وقمت به قياما كافيا بقوله لي اكافئك فطرب وقال احسنت يا سيدي ثم قال اتاذن لعبدك في الغناء؟ فقلت شأنه. واستضعفت عقله ان يغني بحضرتي بعدما سمعه مني فاخذ العود وجسه فوالله قد خلت ان العود ينطق بلسان عربي فصيح في يده واندفع يغني ولي كبد مقروحة من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروحي إلى آخر الأبيات فوالله لقد هننت أن الحيطان والأبواب والسقوف وكل ما في البيت يجيبه ويغني معه من حسن صوته حتى خلت والله أني أسمع أعضائي وثيابي تجاوبه وبقيت مبهوتا لا أستطيع الكلام ولا الحركة لما خالط قلبي من اللذة التي غيبتني عن الوجود فلما رآني كذلك أخذ العودة ثانية واندفع يغني هذه الأبيات ألا يا حمامات اللوى عدن عودة فإني إلى أصوات حزين إلى آخر الأبيات. فكاد عقلي أن يذهب طربا ثم غنى يزيد بن الططرية ألا صبا نجد متاهجتي من نجدي لقد زادني مسراكي وجدا على وجدي إلى آخرها ثم قال يا إبراهيم هذا الغناء المحوزي خذه وانح نحوه في غنائك وعلمه جواريك فقلت أعده علي. فقال لست بمحتاج قد أخذته وفرغت منه ثم غاب من بين عيني فارتعدت لذلك، وقمت إلى السيف فجردته، وغدوت نحو أبواب الحرم فوجدتها مغلقة، فقلت للجواري أي شيء سمعتن عندي؟ فقل سمعنا أحسن غناء، لم نسمع قط احسن منه، فخرجت متحيرا إلى باب الدار فوجدته مغلقا، فسألت البوابة عن الشيخ الذي خرج، وقال أي شيخ والله ما دخل عليك أحد، فرجعت لأتأمل أمري، فإذا هو قد هتف بي من بعض جوانب البيت، لبأس عليك يا أبا إسحاق، أنا أبو مرة إبليس، وقد كنت نديمك اليوم فلا ترع، فركبت إلى الرشيد وأخبرته بالحديث، وقال ويحك، أعد الأصوات التي أخذتها، فأخذت العود إذا هي رسخة في صدري، وقد كان عهد العربي بعزيف الجن في الصحراء، قديما جدا لم يتغير ظنهم به فيما نظمه الشعراء الإسلاميون، كذي الرمة حيث يقول، ورمل كعزف الجن في عقداته، هرير كتدراب المهنين بالطبل غير أنهم خصوا الشاعر بالشيطان المنازم ولم يجعلوا للمغني شيطانا مثله لأن فن الشعر كان أقدم عندهم من فن الغناء وإنما كان غناؤهم حداء أو محاكاة للحداء وكان الحداء نغما شائعا يغنيه كل سائق يحد الإبل فهي طريقة لا محل فيها للافتتان والتنويع وكان غناؤه على الأكثر في قافلة لا ينفرد عنها بمكان يظنه أنه يخل فيه بالجن لتلقينه ويستمع منها فلما ظهر المغنون أحادا منقطعين لعملهم وانفردين بوضع الحانهم أحب محكاة الشعراء بالأخذ عن الجن في صناعتهم مغالاة بها عن قدرة الإنس في هذه الصناعة ولكنهم طرأوا بهذه الدعوة ولم يتأصل فيها كما تأصل الشعراء فسمعت من أحاد متفرقين ولم تكن إجماعا من وحي البديهة في البيات بأسرها وقد روي عن الصناعات العلمية كالطب ما روي عن صناعة الكلام وصناعة الغناء فأسند صاحب كتاب الهواتف إلى النضر بن عمرو الحارثي قصة قال فيها إن كنا في الجاهلية إلى جانبنا غدير فأرسلت ابنتي بصحفه لتأتيني بماء فأبطأت علينا وطلبناها فأعيتنا فيئسنا منها قال والله إني جالس ذات ليلة بشناء مرلتي إذ طلع علينا شيخ فلما دنا مني إذا به ابنتي قلت ابنتي قالت نعم ابنتك قلت أين كنت أي بنيه قالت رأيت ليلة بعثتني إلى الغدير، أخذني جني فاستطار بي، فلم أزل عنده حتى وقع بينه وبين فريقين من الجن حرب، فأعطى الله عهدا إن ظفر بهم أيردني أي عليه، فظفر بهم فردني عليه، فإذا هي قد شح بلونها، وتمرت شعرها، وذهب لحمها، وأقامت عندنا فصلحت، فخطبها بن عمها فزوجناها، وقد كان الجني جعل بينه وبينها أمارة إذا رابها ريب أن تدخن له، وإن ابن عمها ذاك عيب عليها وقال، جنية شيطانة ما انت بانسيه فدخلت فنداه مناد ما لك لو كنت تقدمت إليك لفقأت عينك رعيتها في الجاهلية بحسبي وفي الإسلام بديني فقال له الرجل ألا تظهر لنا حتى نراك؟ قال ليس لنا ذاك إن ابانا سأل لنا ثلاثا أن نراه ولا نراه وأن نكون بين أطباق الثرى وأن يعمر أحدنا حتى تبلغ ركبته حنكه ثم يعود فتن فقال ابن عمها ألا تصف لي دواء حم الربع؟ قال بلا. قال، ما رأيت تلك الدويبة على الماء كأنها عن كبوت؟ قال، بلى، قال، أخذها، ثم اشدد على بعض قوائمها خيطا من عهن، فشده على عضدك اليسرى، ففعل، قال، فكأنما نشط من عقال، فقال الرجل، يا هذا، هل تصف لنا دواء رجل يريد ما تريد النساء؟ قال، هل ألمت به الرجال؟ قال، نعم، قال، لو لم يفعل وصفت لك. وجاء في كتاب آكام المرجان بعد نقل هذه القصة جملة أخبار من قبلها يتلقى فيها الإنس عن الجن علما من علوم الطب لعلاج بعض الأمراض ومنها أمراض لها في عرف الأقدمين علاقة بالجن كالصرع والوهم والهزال وبعض هذا العلاج دواء وبعضه من الرقع والتمائم التي تدخل في طب السحر والكهانة وما من صناعة بلغت مبلغ الإعجاز في رأي قوم إلا كان لها تفسير من معونة الجن أو المرضة ويرجعون في هذا التفسير إلى الخبر المنقول كما يرجعون إلى المجاز والتخيل، فمما نقله الشعراء من أخبار الرهبان، ونساك البيع قبل الإسلام، قول النبغة عن معابد بعلبك أو تدمر، إلا سليمان إذ قال الاله له، قم في البرية فأحددها عن الفندي، وخيس الجن إني قد أذنت لهم، يبنون تدمر بالصفاح والعمدي، وجراه البعيث في قوله، بني زياد لذكر الله مصنعة، إن الحجارة لم تعمل من الطين، لأنها غير أن الإنس ترفعها، مما بنت سليمان الشياطين. والبحتري يصف إيوان كسر المهجور فيقول ليس يدري. أصنع إنس لجن، سكنوه أم صنع جن لإنس؟ فهو هنا يرى بناء فخما مهجورا يصح أن يكون من صنعة الإنس للجن، لأنه خراب موحش كمساكن الجان. ويصح أن يكون من صنعة الجن للإنس. لأنه فيما هاله من فخامته أكبر مما تبلغه طاقة الإنسان ولا يفهم القول بتسخير الجان لخدمة الفنون فهما صحيحا إلا مع التفرقة الواجبة بين نوعين من التسخير ينبغي ألا لا يلتبس أحدهما بالآخر في هذا المقام فالتسخير الذي يشمل بني آدم جميعا ويشمل القوى والعناصر جميعا غير التسخير الذي يأتي فلثة من حين إلى حين بالحيلة التي يحتالها الشيطان أو يحتالها الإنسان ونتبلغ بحال من الأحوال أن تساق مساق تعاميم في الكلام على خلق الأحياء وخلق السماوات والأرضين فمن التسخير الذي يجري مجرى النواميس الكونية قوله تعالى في القرآن الكريم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألته وقوله تعالى ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره وقوله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ وقوله تعالى عن داود وسليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره ولم يرد في القرآن الكريم ذكر لتسخير الجن والإنس والحيوان إلا بهذا المعنى ومنهما جاء عن تسخيرها لسليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ومنه وشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد فهذا التسخير الذي يفهم منه أن الإنسان قد أوتي علما يسيطر به على القوى والعناصر وما في الأرض إنما يجري مجرى النواميس الكونية على عمومها ولا يخص به إنسان من الناس إلا كما يخص بعلم بناء السفن وصوغ الحديد واستخدام الريح بأمر من الله في غير احتيال من الشيطان أو اختلاس من الإنسان وليس من قبيل هذا التسخير ما يقال عن أسرار السحر والطلاصم وأغراض التحالف والمخادنة بين الأناس والشياطين فذاك تسخير تجري فيه إرادة الله وقدرة الإنسان وأحكام القياة والعناصر كيف ما سميناها؟ مجرى العموم المطرد في النواميس الكونية التي يعلمها من يقدر على علمها أما التسخير المقصود بالسحر وما إليه فهو إلى خرق النواميس أقرب منه إلى مجاراتها والعمل بإرادة الله فيها وإنما تخرق فيه هذه النواميس بثمن يبذله الساحر من روحه أو جسده لأنه محاباة الرشوة وجزاء المخالفة والمروق عن مجال أمور ونعود إلى عمل الشيطان في الفنون فنلاحظ أن ملكة الخيال تتقارب في رواياته وأقاصيصه بين المشرق والمغرب كأنها تصدر من إنسان واحد يتخيل الشيء الواحد في أوقات مختلفات فالعرب يتحدثون عن شياطين الشعراء واليونان ومن نقل عنهم يتحدثون عن جنيات الفنون التي اصطلحنا على تسميتها بالعرائس ولم نسلبها بذلك نسبتها إلى الجان وقد قيل عن سقراط إنه كان يستمع وحي الحكمة من جني أو شيطان كأنه يستمع إلى صوت صديق من الإنس يحاوره ويناجيه وقصة الموصلي مع إبليس لها نظير من قصة الموسيقي الإيطالي جيوسيب دريتياني في أوائل القرن الثامن عشر عام 1713 حيث كان نزيلا بأحد الأديرة فجاءه الشيطان في المنام وتناول قثارته وعزف عليها لحنا أذهله ولكنه لم يذكره كله حين أيقظه إبليس وتحداه أن يعيده كما سمعه فقنع منه بما وعاه وسماه هزة الشيطان والمردة الذين كانوا يقيمون الصروح في الشرق يضارع في اليونان جماعة المردة المشهورين باسم التايتان والاطباء في القرون الوسطى كانوا ينافسون الكهنة في صلواتهم ودعواتهم للمرضى، فيتعلمون من الشيطان تلك الرقى والتمائم التي يزيكونها باسم الطب، ويشترون بها أرواح المصابين ثمنا لما يخدعونهم به من ظاهر الشفاء وباطن الهلاك والبوار، والحكم على شياطين الفنون من الوجهات الدينية متقارب في المشرق والمغرب، فالغالب على شياطين الفنون أنها شياطين قدرة وإبداع، وليست بشياطين غواية وإفساد، ولكن الفنون قد تستخدم للغواية والفتنة كما تستخدم للزينة وإبراز معاني الجمال كان جرير يفخر بشعره فيقول إنه من رقى الشيطان ويمدح الرجل الصالح فيقول ما معناه إن الله عصمه من رقى رأيت رقى الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقيا فإذا كان الفن من آلات الإصلاح والفتنة فشيطانه من شياطين القدرة والجمال وإذا كان من آلات الفتنة والغواية شيطانه من جند إبليس وقد قال الإمام ابن الجوزي في فصل من كتابه تلبيس إبليس وحرم في نهايته غناء التطريب والله قال في أوله وفصل الخطاب أن قول ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك والغناء اسم يطلق على أشياء منها غناء الحجج في الطرقات فإن أقوام من الأعاجم يقدمون للحج فينشدون في الطرقات أشعارا يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام، وربما ضربوا مع إنشادهم بالطبل، فسبع تلك الأشعار مباح. وليس إنشادهم إياها مما يطرب ويخرج عن الاعتدال. وفي معنى هؤلاء الغزات، فإنهم ينشدون أشعارا يحردون بها على الغزو. وفي معنى هذا، إنشاد المبارزين للقتال أشعارا التفاخر عند النزال. وفي معنى هذا، أشعار الخداع. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نذت ليلة بطريق مكة إلى حاد مع قوم فسلم عليهم فقال. إن نام، أسمعنا حاديكم فمنث إليكم، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشا يحدو فتعنق الإبن، فقال رسول الله يا أنجشا رويدك لفقا بالقوارير، وفي حديث سلمة بن الأكوع، قال فرجنا مع رسول الله إلى خيبر، فسرنا ليلا، وقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع، ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول، لهم لولا أنت مهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فألقين سكينة علينا، وثبت الأقدام إذ وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع، فقال رحمه الله، ولنذكر مع كلام الإمام ابن الجوزي أنه ألف كتابه للكشف عن تلبيس إبليس، فلم يدع طائفة إلا كشف منها لونا من ألوان هذا التلبيس، ولم يستثني الحكماء والفلاسفة والمتصوفة والنساك، فما بارك بأصحاب الفنون وقالة الشعر ومنشدي الغناء شياطين الشعراء والكتاب يغلب أن يكون شيطان الشعر من خلق شعراء أنفسهم وأن يكون الكلام عنه لاحقا لظهور الشعر وانتشاره فإن لم يكن هذا الشيطان مخلوقا شعريا فهو مخلوق خيالي أبدعه كاهن قديم أو مفكر من مفكري الجاهليات الغابرة له خيال كخيال الشاعر، وقد تشابه أسلوب السحرة والكهان في نبوآتهم المزعومة للغاة المعروفة بين أهل المشرق والمغرب. فكلها تتوخى السجع والقافية وتخالف كلام الساحر أو الكاهن في سائر أقواله ليصح القول فيها إنها من وحي غير وحي، ومصدر باطن غير مصدر تفكيره الظاهر فإذا نسب الشعر إلى مصدر كمصدر السحر فالخطوة قيبة والقياس معقول ولم يزل بين الشعر والسحر نسب قديم على أن خيال الشعراء يعمل في تصوير كل كائن غير منظور ولو لم يكن من خلق الشعر وشيطان الأديان لم يخلق الشعراء ولكنهم صوروه في الصور التي تتمثل للعين، والصور التي يدركها الفكر وتنم بها أحلام اليقظة، وندر من الشعراء خاصة من سمع بالشيطان، ولم يصوره لنفسه على صورة قابلة للتمثيل في العيان، أو للتجسيم على يد الفنان، وقد صنع له الممثلون الغربيون تماثيل على صورة الإنسان، ذات ذنب وقرنين وظنف كأطلاف جدا، وجاء في الشعر العربي ما يصلح أن ينقن منه تمثال محسوس، كما قال بعض الأعراب في رواية الخليل بن أحمد، وحافر العير في ساق خدلجة وجفن عين خلاف الانس في الطول ويشك كل من تصوره من العرب أن يجعله على مثال إنساني منحرف بعض الانحراف أو مشوه في أصل الخلقة لمجرد المخالفة بينه وبين الملامح الإنسانية ومن ذاك وضع العين بالطول وتخيله بعين واحدة في وسط جبهته إلى اشباه ذلك من التشويه المقصود لمجارات الخيال في استلزام المخالفة بين منظر الإنسان ومنظر الشيطان وعلى نقيض ذلك كان تصوير شاعر الفرس السعدي الشيرازي للشيطان الذي رآه في الحلم فقد رآه بقامة كفرع البانه وعينين كأعين الحور وطلعة كأنها تضيء بأشعة النعيم ولما علم أنه الشيطان أدهشه أن يكون الرجيم البغيض بهذه الوسامة المحبوبة وسأله فلاحت على طلعته كبرياؤها وقال لا تصدق يا صاح أنه مثالي ذاك الذي رايتهم يمثلونه فإن الريشة التي ترسمني تجري بها يد عدو حسود سلبتهم السماء فسلبوني الجمال ولا يعنينا في هذا الفصل نقل الصور الحسية التي اختراها الشعراء والفنانون، لذلك الكائن المحتجب عن النظر، ولكننا نجمع هنا بعض أوصافه التي تقع في روع المتخيل، أو تعرض للفهم عن تفكير واستنباط، وليست هذه الأوصاف بالكثيرة ولا بالمتباعدة في جوهرها، وليس فيها من ابتداع إلا والمنطق يوحي به لزاما في أوصاف الشياطين على إجمالها، وإنما الجديد فيها قدرة الشاعر على إبراز الشخصيات وتلوينها بأنوانها الخلقية، وكل هذه الشياطين التي جاءت مشخصة في أقوال شعراء الغرب قريب من قريب وليس أشهر في الشخصيات الشيطانية المسرحية من شياطين مارلو وجيتي وميلتون وبليك وكاردوتشي من شعراء القرن السادس عشر فما بعده فإنهم هم الشعراء الذين خلعوا على الشيطان مسحة مسرحية من فنهم ولم يكن تصويرهم للشيطان كله نسخة منقولة من الشيطان كما صورته كتب اللاهوت. ولم يرد شيطان كاردوتشي في قصة مسرحية ولكنه مثله على مثال الشخصيات السياسية التي تقوم ببعض الأدوار على مسرح الحوادث ولد كريستوفر مارلو الشاعر الإنجليزي في سنة 1564 وظهرت في حياته قصة ساحر فوستس بالألمانية ثم ترجمت إلى اللغة الإنجليزية ومدارها على رجل ساحر متعطش إلى المتعة والسطوة لم يجد بغيته منهما في العلم والفق فأقبل على كتب السحر الأسود يلتمس منه القدرة على تسخير الشيطان لما يهواه، وتعاقد مع الشيطان على قضاء أربع وعشرين سنة في المتعة التي يهواها، ثم يسلمه روحه ليهبط بها إلى الجحيم، ويجري الحوار بين فاستس والشيطان عند التعاقد بينهما كما يأتي، مفيستفليس، فاستس، أقسم بالجحيم ولوسفر أن أنجز جميع الوعود التي اتفقنا عليها، فاستس، إذن، دعني أقرأها على الشراء التالية، أن يكون فاستس روحاً في الصورة والهيولي، وأن يكون خادمه وطوع امره وأنا مفستفريس يجيبه إلى كل طلب ويحضر له كل مطلوب وأن يكون في بيته أو مكتبه غير منظور وأيظهر يظهر لجون فوستس في كل وقت كما يجد وأنا دكتور جون فوستس من ويرتنبرغ بهذا الجزاء أضع جسدي وروحي بين يدي لوسفر أمير المشرق ووزيره ميفستفريس وأفوض لهم بعد 24 سنة كل التفويض بناء على هذا العقد المسجل غير منقوص ولا منقوض فيبحثوا عن هذا المدعو جون فوستس حيث كان وأن يحملوه جسدا وروحا ولحما ومتاعا إلى حيث يقيمون ويتسلم مفستفليس هذا العقد موقعا بدم الساحر بدلا من المداد ويظهر مفستفليس في الرواية باسم ملك السويخينا وباسم الشيطان أو باسمه المشهور في أكثر الأحيان وهو رئيس لزمرة من الشياطين مرؤوس لإبليس المسمى هنا باسم لوسفر زميل بعد زبول ومن مرؤوسيه سبعة شياطين متآملين هم شيطان الكبريا، وشيطان الطمع وشيطان الغضب وشيطان الحسد وشيطان الشهوة وشيطان الكسل وشيطان الدعارة ويقضي دوكتور فوستس أيامه مع الشياطين مستمتعا بما يهواه من حسان الدنيا وحسان التاريخ ومن هنا هيلنا التي فتنت اليونان الأقدمين وباريس والتي نالت الجائزة قديما في مباراة الجمال ويغلب على لوسفر كما صوره مارلو أنه يضع الأمور في مواضعها ويطلب حقوق شر كما يدعيها ويعطي الخير حقوقه كما تجن فهو يقلس الساحر العالم من سعي السيد المسيح في خلاصه. وينبيئه أنه عاجز عن إنقاب روحه، ولكنه لا يرد هذا العجز إلى غلبته ورجحان الشر على الخير في حوله وحيلته، بل يرده إلى عدل المسيح، وأنه ليس من العدل أن ينجو من لم يكن أهلا للنجاة، ولا ينكر الشيطان جدوى الندم والبكاء واستجابة الصلاة والدعاء، ولكن الشيطان يستخدم حقه على حكم العهد، في تقييد يدي الساخر فلا يقدر على رفعهما إلى السماء، ونسف دموعه فلا يقدر على البكاء، وعقد لسانه فلا ينطق بالصلاة والدعاء. ويأتي ميلتون بين عامي 1608 و 1674 بعد مارلو بفترة وجيزة في التاريخ الزمني ولكن الشيطان الذي صوره ميلتون أهم من الشياطين الشعرية التي صورها من سبقوه ولحقوه في هذا الموضوع بين شعراء الغرب ومن الدراسات التي تناولته دراسة الشاعر من الوجهة النفسية ودراسة الأدب والبلاغة ودراسة العقائد وعلاقتها بالعصر والأحداث السياسية ودراسة الأطوار التي تتمثل فيها التقوى حيث تتراءى أحيانا على نحو يوافقها، كما تتراءى على نحو يناقض مظهرها وغايتها. فالشاعر ميلتون كان من المتدينين المتطاهرين وكان أمين السر اللاتيني في حكومة الثورة، وكان وثيق السلة بالقائد كرومويل الذي قاد ثورة على الملك شارل الأول، وقد عمي في أواخر أيامه، وشمت به شارل الثاني فقال له ألا ترى يا مستر ميلتون أن الله عقبك بفقد بصرك على ما كتبته في أبي؟ وكان ميلتون مشهورا بسرعة الجواب، وأجوبته في قصيدة الفردوس المفقود قارض لقارئها أمثلة كثيرة على هذه القدرة في حوار الشيطان والملائكة فأسرع إلى الجواب قائلا وعلى أي ذنب عوقب أبوك بفقد رأسه وملت لم يبدأ قصيدته كل الإبداع بل استعار من جيليم دي بارتاس في قصيدته أسبوع الخليقة واستعار من آفيتوس في قصيدته عن الخليفة والسقوط والنفي من الفردوس واستعار من القصص الشعبية الذي كان يدور حول مأساة آدم وحواء ولكن هذه القصص جميعا نسيت أو كادت وبقيت قصته لبلغتها ودلالة صورها وتشبيهاتها واتساعها لتلك الدراسات المتنوعة التي أشرنا إليها. يقول الشاعر درايدن إن شيطان هو بطل ملحمة الفردوس المفقود دون من فيها من الشخصيات العلوية والسفلى. ويرى النقاد الأدبيون رأي درايدن في هذه الملاحظة. فأن ميلتون قد حول التفات القراء إلى الشيطان بما ألقاه على لسانه وما شرحه من مزاعمه ومواقفه وهو لا يعفيه من الذم واللعن والاستنكار ولكن عباراته التي يذمه بها ويستنكر بها فعالة إنما تأتي مجاراة للعرف الشائع الذي يتشابه فيه كل قائل على حين تبرز الأعمال والأقوال التي ينسبها إليه أو يضعها على لسانه بروزا قويا موفورا نصيب من عناية الشاعر وإعجابه وسر ذلك مع تشيع ميلتون للمتطاهرين الدينيين أنه كان ثائرا ووجد في تمرد الشيطان فرصة للإفساح عن حجج الثورة ودواعيها وربما ظهر من دراسة الشيطان في قصيدة ملتن أنه يمثل شارل الأول في بعض الخلال كما يمثل كرومويل في حالة أخرى غير أنه كان يمثل شارل الأول في الخلال التي يعيبها الشاعر ويضيفها إلى خبائث الشيطان ومساوئه ويمثل كرومويل في الصلابة والجرأة والاعتزاز بالنفس وفي مجموعة تلك الخلائق التي جعلته يطلب المكان الأول في جهنم ولا يقنع بالمكان الثاني في السماء. ويلقي ميلتن على لسان الشيطان أنه ينفي للملائكة الذين يحاربونه في صف الإله وهو الذي غضب لهم وأنف من المهانة التي تلحقهم بتفضيل بني آدم عليهم وأنه لولا صواعق السماء لما طمعت جنود السماء في الغربة عليه وتخيل ملتن شيطانه في بعض مواقفه كأنه سلطان شرقي يستوي على ديوانه ويحيط عرشه بوزرائه وأعوانه وتخيله في أكثر المواقف على هيئة المغلوب الذي يؤسف على هزيمته ولا تراد له إلا لأنه قضاء لا مرد له من الله وقد تطرب صور الشيطان بين موقف وموقف إلا صورة واحدة تثبت له في جميع مواقفه وهي الصورة التي ترضي شاعر حين يتخذه لسانا ناطقا بحجج المتمردين وحين يتخذه شبحا يحمله أوزار الطغاط وذوي الجبروت أن ملتن هو ملتن في الحالتين وإن بدا شيطان في الصورة مضطربة كلما سامه أن يمثل الحالتين ولا يندر أن تتقابل مقابلة النقيضين ولعل القول الأصح أن الاختلاف بينهما إنما هو اختلاف دورين، لا اختلاف شخصيتين. فقد كان الفرق بين كرومويل وشارل الأول فرق طرفين المتقابلين، والعدوين المتقاتلين. ولكنهما في الطبقات الشخصية لا يتقابلان هذا التقابل على طرفي الميدان، بل يتقربان تقرب الأشياء والنظرة. وفي هذه الأسطر محل لأديب من معاصري ميلتون يقتحمه اقتحاما بحكم المعاصرة والاشتراك في الحرب الأهلية والكلام عن الشيطان. ولم حل له إلى جوار ملتن بغير هذه المعاصلة وهذه المناسبة، ونعني بهذا الأديب جون بانيام، مؤلف رحلة الحاج والحرب التي شنها شداي عن إبليس، وإبليسه غاصب محتل لمدينة الروح الإنسانية، يحاصره عمانويل ابن باني المدينة شداي، اسم من أسماء الله عند الأبريين، ثم يستولي عمانويل على المدينة، ويتغلغل فيها إبليس وجنوده بالمكر والدسيسة، ويستردها جميعا ما عدا قلعتها المحصنة وهي ضمير الإنسان المؤمن بكفارة الخلاص أما الشيطان الذي يلي شخصية إبليس في الفردوس المفقود فهو شيطان رواية فاوست التي ألفها شاعر الألمان الأكبر جتي بين عامي 1749 و 1832 وجعل فيها للشيطان مفستفوليس دورا بين الأرض والسماء وبين الخالق والمخلوقات غير الدور الذي تقدم في رواية مارلو لأن مفستفوليس في رواية جتي هو بعنزبوب نفسه وليس زميلا أو تلميذا من تلاميذه. ودوره في هذه الرواية يعم ظواهر الوجود كله ولا تحده المهمة التي يندبه لها فاوست وأمثاله وهو يصف نفسه مرة بأنه جزء من القوة التي امتزجت بالسوء قديما ولكنها لا تفتأ تصنع الخير ويصف نفسه مرة أخرى بأنه القوة النافية التي تقول لا أمام كل إيجاب ويوصف في جميع الأحوال كأنه المفسد الذي يتخلل مفاتيح المعزف بالزوائد والعوائق كلما انتظرت عليها نغمة من نغمات النظام. ويقول مفيسفريس للدكتور فاوست، إن الوجود كله عبث، وإنه كان من الخير لا يوجد. فيقول فاوزت: والآن علمت ما تريد. لك لم تستطع أن تعدمه جملة، فأنت تشيع العدم فيه بالتجزية، أو تبعه بالمفرق، وقد وضعت قصة فاوست على غرار قصة أيوب في العهد القديم، وظهر الشيطان في أولها يقول لله: إنك خلقت العقل للإنسان لتميزه على البهائم، ولكنه يستخدمه ليصبح دونها في الشر والجهالة. وأنني لا أبالي أن أشقي من آدم، فإنهم متكفلون دوني بإشقاء أنفسهم. ثم يقع الرهان على روح العالم فاوست، الذي يأس من البحث والعلم، وآب إلى البؤس التي لم يستطعم معها مذاقا للحياة، فيتفق الشيطان والعالم على شروط كالشروط التي تقدمت في رواية مارلو، ويأخذه الشيطان إلى وكر الساحرة لتعيده بإشرافه، أي إشراف الشيطان إلى الشباب. فيعاف العالم ذلك الوقر ويسأل من فستفليس أمام وسيلة غير هذا السحر القبيح لتجديد الشباب فيجيبه مفستخريس، في لا، هناك وسيلة أهديك إليها، تذهب إلى الغيط وتحرف وتكرث، وتأكل اللقمة التي تجدها، وتحصر الحياة في أضيق حدودها، وتأتي عليك ثمن وأنت في غرارة الشباب. قال فاوست، لست بهذا، قال مفستخريس، إذن لم نص من السحر والساحرة، وسأله فاوست، ولما الساحرة؟ فأجابه الشيطان، إنها صناعة صبر طويل لا أطيقه، ولابد لكل صناعة من أحكام، وتبدأ الغواية برؤية الفتاة مارغريت عائدة من كرسي الاعتراف، فيشتهيها فاوست، ويروضها له الشيطان، ويتواعدان على اللقاء بعد أن تنام أمها بجرعة مخدرة، فتموت الأم بالجرعة، وتحمل مارغريت ثم تلد فتقتل والدها، وفي خلال ذلك، يأتي أخوها الجندي فيطلع على سر هذه الفاجعة، ويذهب إلى فاوست ليقتله، فيقتله فاوست في مبارزة بينهما، ثم يغلبه الحنين فيعود إلى مارغريت، ويعلم أنها سجينة، وييسر لها وسائل الخلاص من السجن فتأبى وتتقبل العقوبة المنتظرة للتكفير عن جريمتها ثم تصعد روحها إلى السماء فيقول القائلون لقد هلكت وتهتف الملائكة لقد نجت بإغن الله وينضي في تجربة أخرى غير تجربة العشق والغواية فيرتفع في عيني الملك وينال ما يرضيه من السلطان بالحظوة لديه ويطمعه الشيطان في المزيد من الجاه والملك فيعاوده الحنين إلى العشق وغواياته ويسوم شيطانه هذه المرة أن له الفاتلة هلين من الأموات فيبعثها ويأتي بها إليه ولكنها ترويغه إذ يضمها إلى ذراعيه فلا يجد منها غير جلبابها في يديه وكان فاوس بعد مصرع مارغريت قد آل على نفسه ليروق أن كل ألم نبتل به بني آدم لينسى جنايته على الفتاة البريئة وعلى أمها وأخيها ويخشى الشيطان عقبة هذا الندم فيشغله عنه بدسائس القصر وضجته ويشك أن ينسيه الندم لولا لا ترين على صدر العالم الحكيم فيزهد في كل محتوى ويربأ بعقله وحكمته عن هذه الصغائر التي تلهيه ويسأل أين هي السعادة؟ فيعلم أنه لم يجدها قط في لهوه الأول ولا في لهوه الأخير ثم يلوح له أن يستخدم علمه في تعمير الخراب وإصلاح البوار ومعونة الضعفاء وإنه لكذلك تذتحين ساعته وتخنج روحه فيهم الشيطان بقبضها للهبوط بها إلى الجحيم وتتنزل الملائكة من السماء تتنازعه عليها وتقول له إنه قد خسر الرهان لأن فاوس على مقترف من جريمة ونذيلة قد عاش وهو يتجه بعينيه إلى النور ومات وهو متجه إليه. وأغرب شياطين الشعرية كافة ذلك الشيطان الذي اتدعه خيال ويليام بليك بين أواخر القرن الثامن عشر وأوالي القرن التاسع عشر. وليس هو على هذا بأغرب من خيال الشاعر الذي اتدعه فإنه شاعر في العصر الحديث يدين جدا وصدقا بالمذهب الثلوي ومذهب المعرفيين أو جنوستيكس الذي ذهب معتقدوه بذهب القرون الوسطى. كان بليك من أتباع المتنبئ السويدي سويدنبرغ وكان سويدنبرغ من أصحاب الرؤى المصدقين لما يعتريهم من حالات الوجد والنشوة الدينية ووقر في خلده بعد أن جاوز الخمسين في منتصف القرن الثامن عشر أنه يتلقى الوحي من عالم الغيب فاعتزل وظائف الدولة وأعلن خروجه على المذاهب المتبعة وبشر برسالته التي سماها المسيحية الحقة وفسر الكتب المسيحية تفسيرا يخالف التفسيرات التي اعتمدتها الكنائس الكبرى ثم هجر وطنه وأقام بالعاصمة الإنجليزية حتى مات بها عام 1772 ودرج بلايك في حجر أسرة إنجليزية تدين بمذهب السويدنبرغ ولكنه انقلب عليه ولم يرجع إلى مذهب من مذاهب الكمالس المعروفة بل راح يستقل بتفسيراته وتأويلاته على حسب ما يستوحيه من تفكيره وإلهامه ولم يكن على علم بشيء من اللاهوت ولا من معارف عصره لأنه لم يدخل مدرسة منتظمة في السبار وشيطانه يصح أن يكون فكرة مجردة كما يصح أن يكون روحا انسانيا أو ملكا من الملائكة المغضوب عليهم بليسح أن يكون عنوانا يضعه الشاعر على كل شخصية مفروضة تنتمي إلى الشر والخباثة، وعنده أن الشر، كل الشر، هو في الأوامر والنواهي، والتشدد في المحللات والمحرمات. فكل رب جاء عنه في الأساطير الغابرة والديانات الأولى، وصف العبوس والجهامة، واتسم في ضمائر عباده بالقسوة والصرامة، فهو شيطان في الشيطانية على حسب قسوته وصرامته. إلى مناسل الآلهة الوثنيين المنعوتين بآلهة الشر، أو آلهة الظلام ومن أوهامه التي لا يدري أحد أهي أوهام شاعر أم أوهام اعتقاد ثابت أن روح الشاعر ميلتن حلت فيه لتكفر عن خطيئتها في تصوير السيد المسيح وتصوير إبليس وأن الكتب القديمة أدخلت في أمهان الناس أن الإنسان ذو حقيقتين جسدية وروحية وأن نشاط الجسد من الشيطان ونشاط العقل من الروح وأن الله يعذب الإنسان عذاب الأبد لمطوعته بواعث جسده ولكنه من الحق الذي يناقض هذا أن جسد الإنسان غير منعزل عن روحه لأن حواس الجسد هي منافذ الروح إلى المعرفة وأن النشاط كله من الجسد دون غيره وليس العقل إلا الحدود التي تحيط بذلك النشاط وأن النشاط هو الفرح الأبدي وما عداه كسل وإحجام عن الحياة ولم ينشر بليك مؤلفاته لأنه كان يمقط الطباعة ويناظرها بأدوات من اختراعه للنقش والرسم والكتابة يرى أنها أليق بالوحي الروحاني من تلك المطبوعات الصناعية وقد جمعت آثاره بعد موته من قصاصات مشاعثة كان يدون فيها خواطره ويتم بعضها ويترك بعضها مبتورا في نهايته أو مبتورا في أوله ووسطه وهذه شذرة منها تعود أن يدونها بعنوان خطرة مذكورة وفي الخطرة التالية عن الشيطان والملك يقول رأيت يوما شيطانا في لهيب النار يرفع هامته إلى ملك جالس على سحابه ويصيح به اسمع يا هذا أن عبادة الله هي تمجيد باته لغيرك على قدر هذه الهبات واختصاص أعظم الناس بأعظم المحبة، ومن الذين يحسدون العظيمة أو يفترون عليها إلا أعداء الله، فلا إله غيرك. وسمع الملك مقاله فزرق، ثم ملك جاء شهو ثم سكن فبيض، وعلته حمرة وإسامة، وقال: يا عابد الصنم، أليس الله بالإله الأحد؟ أليس الله قد تجلى في عيسى المسيح؟ أليس المسيح قد بسط بركته على الوصايا العشر؟ أليس سائر الناس حمقى وخطاة وعدما ونكرات، وما يركبليك على لسان الشيطان ردا يقول فيه؟ إذا كان المسيح أعظم إنسان فأحببه حبك للإنسان الأعظم ثم يحكي له الشواهد من أعمال المسيح ناقضا ما يفهمه الأكثرون من الوصايا العشر ويختم هذه الشواهد قائلا لقد كان عيسى فضيلة كله لأنه كان يعمل في عطفه ولا يتقيد بالقيود وكل ما ألقاه بليك على أذسنة الشياطين فهو من قبيل ما تقدم مع التناقض الذي لا يثبت فيه غير معنى واحد وهو التبرم بالأوامر الصارمة والفضائل الجافية والتفكير المنتظم وقد قال عن الملائكة إنها تحسب أنها دون غيرها تتحدث بالحكمة، وكل من يفكر على قياس المضطرد خليق أن يغتر هذا الغرور، وأكثر النتف التي تركها تحمل عنوان الخطرة المذكورة، وتجتمع فيها هذه الخطرات بعنوان القران بين السماء والجحيم، وينعقد قران السماء والجحيم، ولقاء الملك والشيطان، في رأيه بالعمل الذي يسطر من الحب ونشاط الجسد منبعثا بوحي الفطرة الصادقة، فالشيطان على هذا الاعتبار جيوش من الشياطين يجسمها القارئ أو ينظر إليها كأنها معاني الشاعر في طريحته مطلقة بغير تجسيم وبغير شخصية مرتسمة في الحس أو الخيال وبعد شيطان بليك أو شياطينه لا تحفظ تواريخ الأدب الغربي صورة لشيطان شعري عمل فيها الفن وبواعث النفس وحوادث العصر غير شيطان كرداتشي شاعر الثورة الإيطالية بين عامي 1870 و 1907 وصاحب جائزة نوبل قبل وفاته بسنة، وتكاد قصيدة الشيطان من نظم كاردوتشي أن تكون نشيدا صلاة، وقد سماها هو نشيدا، ونظمها على وزن الترتيل التي تنشد في الصلوات وقال فيها إنه لا يحفر بالتاريخ القديم، تاريخ حرب الشيطان مع الملك مكائيل، وأنه يحيي إبليس لأنه قاهر الكهان، ورافع علم الثورة، ويناديه لا تهرب مني حين أنجي، فإنني أود أن أنطرق إليك بروحي، ولا يكفيني أن ألتقي بك في الشعر والخيال. ويختم النشيد قبل المقطوعة الأخيرة قائلا إنك أيها الشيطان العظيم إنك تعبر البحارة وتطوي الأراضيين إنك تنفث دخانك البركان وتجوس خلال الديار وتمضي حيث تشاء كما تشاء وانطلاق الشيطان مع سخريته بالكهان وما آية الحرية عند كاردوتشي الثائر على طغاة الدنيا والدين ولا يبعد أن يكون الشاعر كما قال ابن وطني جوفاني بابيني متأثرا بأستاذه ليوباردي في قصيدته عن إله الشر أهرمان صاحب القضاء النافذ في الوجود كله، منفرداً في رأيي ليوباردي، بغير شريك من أرباب الخير أو منعكته في الزمن القديم أو الزمن الحديث. ونحن في هذه العجالة يشزئنا ما تقدم في باب شياطين الشعراء التي عمل فيها الفن، واستبغت بصبغة البواعث النفسية والحوادث السياسية، ولم يستوعب هؤلاء الشعراء الذين ذكرناهم، كل ما يقال عن إبليس أو عن الشياطين كما يعتقدها أتباع المذاهب من قرون الوسطى فقد كان أكثر الشعراء يجربون قرايحهم في مأساة آدم والشيطان ولعلنا نحيط بهذا العالم الزاخر إذا عرفنا أن رجلا مثل هيوغو برويوس بين عامي 1583 و 1645 الملقب بأبي القانون الدولي فتجرب قلمه وقريحته في هذه المأساة وكان معاصرا للشاعر ميلتون انتشرت قصائده إلى جانب القصائد الخالدة التي نظمها ذلك الشاعر المعدود اليوم في الذروة بين أشعر شعراء العصور وبعد زهاء قرنين أوحى سم هيوغو إلى سميه الفرنسي الكبير فيكتور هيوغو بين عامي 1802 و 1885 أي يجرب قلمه وقريحته على نمطه فنظم قصائده في خاتمات الشيطان ونادى بموته ولحاقه بإبليس جاحد ربه بين عقول كالخفاش الذي يخاف النور أو البومة التي تستهدي الظلام والغراب الذي يسلم الفضاء للنسر والعقاب والعنقاء، ومن فوقها مرمى سهام التي لا تبلغ الهدف إلا من وراء قناع الموت ودون ذلك كله وتنحسر أشواط الأبالسة والشياطين إلا أن هذا المحصول الزاخر لا يزيدنا لونا من ألوان الصورة في ضمير المؤمن أو في قريحة الشاعر وهذا الذي تحريناه في إهمال ما أهملناه والإلمام بما أشرنا إليه بيد أننا لا نستطيع أن نهمن هنا صورة شيطانية تقترن باسم الشاعر الفر صاحب ديوان أزهار الشر وناظم القصائد في الابتهال إلى الشيطان أحكم الملائكة الذي سرق منه القضاء ثناء والذي سجل عليها الطرد والحرمان من لا يزال يخطئ ويغلط لأن هذا الشيطان عارض نفسني يصور الانعكاس في السريرة المشوهة فتتعمد التوجه إليه على سبيل النقمة والنيكاية وتصلي إليه ليشفق عليها كأنها تستجد الشفقة الإلهية عكساً بلسان اليأس والكبرياء وفيما عدا شيطان قدلير لا نرى في هذا الفصل موضع عند الشياطين التي تخيلها الشعراء ولم تدخل في عداد الصور الخلقية وخوالج الوجدان في الإنسان منفردا أو جزءا من أجزاء الجماعة الشاعر الروسي رمانتوف خلق في أحدى قصصه شيطانا لا يعد أن يكون انسانا متنكرا يزاحم الناس على العشق والشهوة والشاعر الإنجليزي بيرون خلق شيطانا في قصيدته رحلة الشيطان لا يعد أن يكون مخبر صحيفة يروي للقراء ما يروى في المجالس النيابية ومجالس السمر وغيره من الشعراء قد اختار اسم الشيطان ليجري على لسانه كلاما يجريه بعض الشعراء الآخرين على أنسنة الطير والحيوان أو على أنسنة الشجر والجماد أما الشيطان الذي نعرض هنا ذكره فهو الشيطان الذي يحوم في النفس الإنسانية وبين الجماعات البشرية في تقاليدها وموروثاتها ومقاييسها لخيراتها وشرورها وهو الشيطان الذي يطيف به خيال الشاعر معبرا عن شعوره وإن لم يكن من عقائد دينه كشياطين التي سميت بأسمائها في الأدب العربي كبايد ومسحل والهوج وجهنام أو كالشياطين التي يعتقدها المتدين ويفتن الشاعر في تصويرها لامتيازه بملكة الخيال وملكة الرمز والتشخيص فهذه الشياطين قوى مشتركة في طبائع الناس وقيم نفسية يقومها الناظرون في الأخلاق والطبع ولو رفعناها منها بأسمائها نبقي مكانها متطلبا منا أن نسميها بغير تلك الأسماء لأنها لا تقبل السكوت عنها ولتغفرها الحياة إن أخلها اللسان في الأدب العربي يندر في الأدب العربي تمثيل الشياطين الشعرية من قبيل تلك الشياطين التي حفلت بها ملاحم الشعراء الغربيين وقصائدهم، لأن شعراء العرب لم ينظم الملاحم التي يتمثل فيها أبطالها بملامحهم الظاهرة وملامحهم الخفية ونحسبهم لو نظموا هذه الملاحم لما كان للشيطان فيها هذا الشأن الذي أصابه في أدب الغرب شعرا ونثرا، لأن الأدب العربي لا ينسب إلى الشيطان دورا في قصة الخليقة والخلاص كالدور الذي ينسب إليه في عقائد الأدباء الغربيين فإذا نظم الشاعر العربي ملحمة عن الخليقة لم يكد يفعل فيها الشيطان فعلة غير ذلك الوسواس الذي يطرأ على كل سريرة آدمية في ساعته كما طرأ على سريرة آدم أو سريرة حواء. وإذا تخيل المتخيل صفة للشيطان في كلام شاعر عربي فلا ظنه يخرج منه بصفة غير تلك الصفات التي لخصها أبو نواس بخليط من الخبث والحمقة لأنه نهى على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته وربما تكرر من الشعراء الذين يشخصونه لأنفسهم ذلك الحوار الذي دار بينه وبين أبي نواس حوار من يستعين بإبليس على شهواته ويتواعد إبليس أن يتوب عن المعاصي لم ييسر له ما يشتهيه وقد كان إبليس على هذه الصفة عند الشاعر الذي قال فيه النار عنصره وآدم طينه والطين لا يسمو سمو النار إبليس أكرم من أبيكم آدم فتبينوا يا معشر الأشرار وذلك هو بشار بن برد الذي كان يتضرف بأمثال هذه البدوات ولا يأتي فيها بجديد من عنده لأن المفاضلة بين العنصرين أقدم من بشار وأقدم من كل ما قاله الشعراء المسلمون عن إبليس ولم تختر صفة إبليس على بالي أحدا من المتقدمين في الإسلام إلا كان يعلم أن إبليس من عنصر النار على أن موضع إبليس من رسالة الغفران لأبي العلاء يشبه بعض الشبه مواضعه من ملاحم الشعراء الغربيين فقد ذهب فيها إلى أودية ليست كأودية الجنة فسأل صاحبه بعض الملائكة ما هذه يا عبد الله؟ فقال له هذه جنة العفاريت. الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكروا في الأحقاف وفي سورة الجن وهم عدد كثير ويسأل أحد العفاريت عن أشعار المرضى فيقول له لقد أصبت العالم بحقيقة الأمر وهل يعرف العنس من النظيم إلا كما تعرف البقر من علم الهيئة وما يسأله عن اسمه فيقول إنه يدعى الخيثعور وإنه من غير ولد إبليس وإنه من الجن الذين سكنوا الأرض قبل آدم عليه السلام ويلقى في جنة العفاريت شاعرا يسمى أبل الهدرس فيسمعه من نظمه قصيدة يقول فيها عن أيام طاعته الإبليس نحارب الله جنودا لإبليس أخي الرأي الغبين البخيس نسلم الحكم إليه إذا قاس فنرضى بالضلال المقيس نزين للشارخ والشيخ أن نفغ كيسا في الخنا بعد كيس ونقتري جن سليمان كي نطق منها كل غاو حبيس ونخرج الحسناء مطرودة من بيتها عن سوء ظن الحديث ونخدع القسيس في فصحه من بعد ما مني بالأنقليس ونعجل السعلات عن قوتها في يدها كشح مهات نهيس نادمت وشيث وهابيل على العاتقة الخندريس وفي أقصى الجنة يلقون الحطيات والخنساء ويسألون الخنساء عن شأنها فتقول أحببت أن أنظر إلى صخر فاطلعت فرايته كالجبل الشامخ والنار تطارم في رأسه فقال لي لقد صح مزعم كيفي وإن صخرا لتأتم الهدات به لأنه علم في رأسه نار قال ابو العلاء عن صاحبه فيطلع فيرى إبليس لعنه الله وهو يضطرب في الأغلال والسلاسل ومقامع الحديد تأخذه من أيدي الزبانية فيقول الحمد لله الذي أمكن منك يا عدو الله وعدو أوليائه لقد أهلكت من بني آدم طوائف لا يعلم عددها إلا الله فيقول من الرجل؟ فيقول أنا فلان بن فلان من أهل حلب كانت صناعة الأدب أتقرب به إلى الملوك فيقول بئس الصناعة إنها تهب غفة أي بلغة من العيش لا يتسع بها العيال وإنها لمزلة بالقدم، وكم أهلكت مثلك، فهنيئا لك إذا نجوت، فأولى لك ثم أولى، إن لي إليك حاجة فإن قضيتها شكرتها لك يد المنون، فيقول، إن لأخضر لا لك على نفع، فإن الآية سبقت في أهل النار، عن قوله تعالى، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، فيقول ابليس اني لا أسألك في شيء من ذلك، ولكني أسألك عن خبر تخبرنيه، إن الخمر حرمت عليكم في الدنيا وأحلت لكم في الآخرة، فهل يفعل أهل الجنة بالولدان المخلدين فعل أهل القريات؟ فيقول، عليك البهلة، أما شغلك ما أنت فيه؟ أما سمعت قوله تعالى، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون؟ فيقول، وإن في الجنة لأشربة كثيرة غير الخمر، فما فعل بشار بن برد، فإن له عندي يدا ليست لغيره من ولدي آدم، كان يفضلني دون الشعراء، وهو القائل، إبليس أفضل من أبيكم آدم، فتبين يا معشر الأشرار، النار عنصره وآدم طينه، وطين لا يسمو سمو النار، فلا يسكت من كلامه إلا ورجل من أصناف العذاب يغمض عينيه حتى لا ينظر إلى ما نزل به من النقم، فيفتحهما الزبانية بكلاليب من النار وإذا بشار بالبرد قد واطي عينين بعد الكمه لينظر إلى ما نزل به من النكال، وكل ما جد بعد المعره من كلام يدخل في باب القصة من الأدب ويفكر فيه الشيطان، فهو تلك القصص التي جمعت باسم ألف ليلة وليلة، واقتبس رواتها ما تداولته للسنة من أخبار السحر، وتسخير المردة، وقيام الجان على أرساد الطلاصم، أو حبسها في الأغوار والقناطم، وهي لا تأتي بابتداع أو اختلاف أو زيادة على ما اعتقده الناس ونظمه الشعراء، ولم يطرأ على الأدب العربي جديد في هذا الباب حتى مطلع القرن العشرين، ثم نجمت في أوائل القرن العشرين نوازع شدة للتوسع في الاطلاع على أداب الأمم، والبحث في موضوعات الشعر وتعبيراته عند تلك الأمم، ومن موضوعاته الملاحم المطولة ومن تعبيراته تجسيم المعاني المجردة والعناصر الطبيعية وأرواح الغيب وكائناته المشبهة بتماثيل الأحياء ونحن في هذا الباب خاصة لا نبحث بحث المؤرخين أو النقاد الأوروبيين وإنما نراجع ما أحسسناه واختبرناه، ونفهم بواعث النظم والتأليف في هذه الأغراض مما على جناه ونبعثنا إليه بوحى القلاع وعدوى الخواطر التي يحيها أول ما خطر لنا أن نقارن بين التشبيهات والمعاني المجسمة في اللغات الأوروبية واللغة العربية وكتبنا في هذه المقارنة عن الكائنات الخفية وعن عجائب المخلوقات وعن الأساطير مما يطلع عليه القارئ في كتاب الفصول ومجمع الأحياء وأحسسنا الحاجة إلى تصوير بعض العواطف بصورتها الشعية التمثيلية فأخذنا في وقت واحد في نظم قصيدة عن سباق الشياطين وتأليف كتاب نسميه مذكرة إبليس ونخصص كل فصل منه لغواية من الغوايات كالعشق الأفيم والسرقة والبغي والطمع وسائر هذه الأثام التي تذكر كل ما ذكر الشيطان وكان ذلك حوالي سنة 1912 وبعد الاطلاع على طائفة من ملاحم الغرب وأساطيره فأما سباق الشياطين فقدمت القصيدة التي نظمناها في موضوعه وأما مذكرات إبليس فلم يتم منها غير فصل واحد من فصول الأعوى ابن إبليس الموكل بالعشق الأثيم ثم بقيت النية مترددة حول هذا المطلع حتى تحولنا عنه بعد الحرب العالمية الأولى إلى موضوع القصيدة التي سميناها ترجمة شيطان ونشرت في الجزء الثالث من الديوان وحوالي هذا الوقت ألف صديقنا الشاعر العبقري الأستاذ عبد الرحمن شكري كتابه النثري الذي سماه حديث إبليس وقال في مقدمته قد بدأ يكثر في أداب اللغة العربية البحث النفسي والتساؤل والتفكير والتعبير عن حركات النفس وبواعثها ولكن كل ذلك لم يزل لا نعرف إن كان وراءها سيلوناتي وهذا الكتاب فيه شيء كثير من البحث النفسي والتساؤل والشك والسخر الذي هو محرك يحرك النفوس ويقضها فهو يعبر عن تلك الدنيا التي في كل نفس ففي فصل نصيحة إبليس مثلا فرى تحت السخر المودعي في هذا الباب ما أرمي إليه من معائب النفوس الجامدة القبيحة التي تشبه مباول الطرق وقد جعلت إبليس ينصح بما ينبغي الانتهاء عنه وقد اطلعنا بعد الحرب العالمية الأولى على محاولات منوعة في هذه الأغراض لم يكن منها ما بلغ في جودته مبلغ العمل الفني خلال ثلاثين سنة أو تزيد ومنها ما نظم في مصر وما نظم في غيرها من البلاد العربية حتى ظهر ديوان عبقر للشاعر السوري الأستاذ شفيق معلوف من صفوة أدباء المحجر بالبرازيل وكان ظهوره في الطبعة الأولى سنة 1936 وأعيد طبعه في سنة 1949 ثم ظهرت قصة الشهيد لزميلنا الكاتب الموهوب الأستاذ توفيق الحكيم وهي قصة صغيرة من مجموعة قصصية صدرت سنة 1953 وتعد على صغرها من أجود ما كتب في هذا الغرض في جميع اللغات. أما قصيدة سباق الشياطين فخلاصتها أن أبليس جعل لتلاميذه جائزة ينالها من يعرض أعماله ويثبت للملئ من الشياطين قدرته على السبق في التضليل والأهواء تنبرى سبعة من الشياطين يتنافسون عليها وهم شيطان الكبرياء وشيطان الحسد وشيطان الياس وشيطان الندم وشيطان الحب، وشيطان الكسل، وشيطان الرياء، فاستحقها هذا شيطان أخير، شيطان الرياء، ولكنه جرى على عادته فأظهر الزهد فيها، وتنحى عن تناولها بعد اشتراكه في المنافسة عليها، فخطبه إبليس، قال أباها ولولا كان جلا، غيهب الأرض فكانت كالنعيم، دونك الدنيا اتخذها منزلا، وتولى اليوم أبواب الجحيم، وقصيدة ترجمة شيطان هي قصة شيطان ناشئ سئم حياة الشياطين، وتابع عن صناعة الإغواء لهوان الناس عليه وتشابه الصالحين والطالحين منهم عنده فقبل الله منه هذه التوبة وأدخله الجنة وحفه فيها بالحور العين والملائكة المقربين غير أنه سئم عيشة النعيم ومن العبادة والتسبيح وتطلع إلى مقام إلهية لأنه لا يستطيع أن يرى الكمال الإلهي ولا يطلبه ثم لا يستطيع أن يطلبه ويصبر على الحرمان منه فجاهر بالعصيان في الجنة ومسخه الله حجراً فهو ما يبرح يفتن العقول بجمال التماثيل وآيات الفنون. واستضحك ابليس بين جنده يوم انتهى المطاف بتلميذه إلى هذه الخاتمة، فقال ما أرى هذا الفتى من دمنا، وما الشياطين الشرك؟ أترى شيطانة من قومنا أغوة الاملاك فهو ابن ملك؟ فتلاحى القوم ثم استضحكوا، ودعا مازحهم شر دعاء، قال فلتسلكه في من سلكوا، أيها المولى سبيل الشهداء، وسيمة التي يتسم بها ابليس في رسالة الأستاذ عبد الرحمن شكري هي سمة النقد الساخر تسري في الحديث من أوله إلى ختامه ويدل بعضها عليها كقول إبليس عن أخلاق الإنسان والحيوان إنني أرى في الحيوانات العجم خصالا هي في الإنسان ضئيلة خافية فللتلب من الوفاء والأمانة ما ليس للإنسان وللخيل من الود والولاء ما لا يبلغ بعضه الإنسان وللبيغال والحمير من الصبر والحزم ما ليس له وللقرود من الذكاء والفطنة وحب التقليد ما ليس له ولو فطنتم يا بني آدم لرأيتم أن تزوجوا بناتكم من البغال والحمير والكلاب والقرود لكي يكتسب نسلهن بالوراثة من حمير صفة هذه الحيوانات تحسب أن النساء ينزعجن من هذا الزواج فأنهن قد الهم نفض إلى الحيوانات وهذا تفسير ميلهن إلى صغار الكلاب والقرود أو كقول أحد الشياطين فالتفت إبليس إلي وقال سمعت أحد الملائكة يقول لحافظا من الحافظين وهو الملك الذي يحصي ذنوب الناس ما لي أراك من توفى الجناحين قال الملك عفاك الله من الناس فإني أستخدم ريش جناحي كما تعلم في كتابة ذنوبهم وقد تكاثرت علي ذنوبهم حتى برد ريش جناحي وأتلفته وأنا كلما تنفت ريشة من كثرة الكتابة نتفت من جناحي ريشة أخرى حتى نفذ ريشي ولم تنفى ذنوب الناس وختم الكاتب الرسالة بكلمة عن عظم الوجود وغرور الإنسان ونصيحة من روح الأبد يقول فيها للإنسان الذي يخاطبه اذهب إلى مكانك من الأرض ولا تنسى الوجود فإن إحساسك بعظمته فيه معاني كلها. ونظم شاعر المهجر البرازيلي الاستاذ معلوف ديوان عبقر مقسما إلى القصائد يروي في كل قصيدة منها نبأ عن ولد من أولاد إبليس أو بعض الشياطين فيقول مثلا على الشيطان داسم إبليس النقائس وجاءنا ثاني أبناء عزريل سحنة شيطان في منكب وقال في دها ويك أنا الكاسي بالخبث والرياء نقائس الناس لما أممت الأرض في زورة استعرض النقائس العارية الفيتها والناس قد مزقوا أجسادها في فتنة دامية فرحت أكس بيدي عريها بحلل براقة زاهية اندست الكبرياء تحت حجاب الحسب وتحت ستر الإباء غلغل وجه الغضب وانقلب العناد بين الورى حزما وصار الاستبداد في عرفهم عزما ويقول عن الأعور إبليس الشهوة وذاك أعور أطل ينظر من ظاهر الهوة وقال إني أنا حامي ذمار الخنى والعهر والشهوة شرارتي في العيون حريقة في الدم، أنا مثير الجنون، والفم لصق الفم، ما العاشقون، إلا على معصمي، كم ذاق خمري، عاشق فالكوى، معربداً في سكرات الهوى، مهدماً ببعضه بعضه، وهو على الأنقاض يبني السوى، وختم ديوانا بقصيدة عن العبقريين قال فيها عن أهل الخلود من أبناء عبقر، وثم تستجليت صوتاً دوى، ولم أجده لذهولي سوى، جماجم أرواحها غلغلت، تسخب فيها من خلال الكوى، فصاحت العظام، أعطى الذي أخذ، لم تظهر الأيام، منا بغير الفلب، فكنا عش الغرام، وسلم مأوى الجرر، لكنما أحلامنا لم تزل، ترقص سكرى فوق غلف المقل، حاملة للناس خمر الهوى، وشعة خلف كبوس الأمل، والغالب على ديوان عبقى الروح غنائية يسعدها خيال موفق في كثير من تشخيصاته، وما ينطبق به لسان الحال من تلك الشخص المخيلة، وهذه الجوانب المتعددة من صور الشيطان في الأدب العربي الحديث، تتم من جانبها الفني بقصة الشهيد للأستاذ توفيق الحكيم، لأنه أعطى شيطان دوره المحتوم في مسرح الكون، وجعله كما هو في الواقع دورا لحيلة فيه له، ولا لأصحاب الأديان الذين يلعنونه ويستنكرونه، ولكنه يلجأ إليهم ليتوب على أيدي فلا يدرون كيف يقبلون توبته فإن الحبر المسيحي لا يملك أن يتصرف في عقيدة الخطيئة والخلاص والرباني اليهودي لا يملك أن يتصرف في مكان شعب الله المختار بين الأمم التي أضلها الشيطان على اعتقاده والإمام المسلم لا يملك أن يتصرف في التعوذ من الشيطان الرجيم ويصيح إبليس يائساً وجود ضروري لوجود الخير ذاته نفس المعتما يجب أن تظلها كذلك لتعكس نور الله ويبكي إبليس فتتساقط كما كالنيازك على رؤوس عباد الله فينهاه جبريل عن البكاء ويحيق به اليأس من كل جانب فيهبط إلى الأرض مستسليما ولكن زفرة مكتومة انطلقت من صدره وهو يخترق الفضاء ردت صداها النجوم والأجرام في عين الوقت لأنها اجتمعت كلها معه لتنفذ تلك الصرخة الدامية أنا الشهيد أنا الشهيد ومن الحق أن نلحق بما تقدم لونا آخر من ألوان الحديث عن الشيطان في الشعر العربي لم نثبته مع الصور السابقة لأنه من ألوان الرأي لا من ألوان التخيل والتصوير ولكنه لا يهمل كل الإهمال في هذا المطلب لأنه رأي يبديه صاحبه في حقيقة الشيطان ذلك هو رأي الأديب العراقي الكبير جميل صدق الزهاوي ومجمله أن الشيطان هو الإنسان الذي يخدع غيره لغاية من غايته لا يخدع المرء إنسانا لغايته إلا إذا كان ذاك المرء شيطانا وأما الشياطين والعفاريت فقد حدث الكتاب الكريم في ذكرها وأخطأ المفسرون كما قال في حساب الملكين غير أني أرتاب من كل ما قد، عاجز العقل عنه والتفكير، لم يكن في الكتاب من خطأ كلا، ولكن قد أخطأ التفسير. فهذا المطلب على حداثته في الأدب العربي قد أحيط من جوانب متعددة، وهو ولا شك، لا يساوي نظائره الأوروبية في استفادتها، ولكنه يساويها في طبقتها، إذا أسقطنا من أدب الغرب ما استعاره من قصة الخليقة، وما كان لهذه القصة من القداسة الدينية، التي لم يخلقها ابتكار الشعراء والأدباء. في العصر الحاضر، إذا أخذنا بإحصاء الكلمات والتعبيرات للحكم على مقدار انتشار الأفكار والعقائد، جازلنا أن نقول إن الحضارة العصرية أكثر الحضارات إيماناً بوجود الشيطان، وعمله الدائم في النفس البشرية والبيئات الاجتماعية، فإن كلمة الشيطان والشيطانية والشيطنة من أشيع الكلمات في كتابة الأوروبيين العصريين، ومنها ما يشتق من كلمة الشيطان بنطقها الشرقي، أو يشتق من الكلمات اليونانية والسكسونية بلفظها القديم ونذر من متداول في العصر الحاضر ولكننا سنرى مسألة الشيطان هذه من أقوى المكذبات لطريقة الإحصاء الآلية طريقة الحكم على الأفكار والعقائد بعدد الكلمات والعبارات لأن كلمة الشيطان كانت علما على شخصية الكائن الشرير فأصبحت على ألسنة القوم معنى لغويا لا تؤديه كلمة أخرى في مدلوله لأنه يؤلف من كلمة واحدة بين الأعمال الشيطانية بجملتها ويفهم منه الكيد والخبث والمهارة والنفاق وحب الأذى وكل معنى يناقض الاستقامة والصلاح وأكثر ما تستخدم الكلمة ومشتقاتها فإنما تستخدم بمعناها هذا الذي انتقل من ألفاظ الأعلام إلى ألفاظ المعاني والصفات وقد أصبح استخدام هذه الكلمة كاستخدام السيد المسيح لكلمة مأمون حين عبر بها عن سيادة المال والجشع فقد كانت الكلمة في اللغة السريانية علما على رب يزعمون أنه رب المطامع الدنيوية فكان سيد المسيخ يقول لتلاميذه إنكم لا تستطيعون أن تخدموا سيدين ولا تستطيعون أن تنالوا رضا الله ورضا مأمون ولم يكن عليه السلام يصدق عقيدة السريان في مأمون ولكنه كان يقولها ويعلم أن سامعيه يفهمون عنه ما أراد وهو التعبير عن الجشع ومطامع الأشرار وبهذا المعنى المجازي يشيع كلمة الشيطان فيما يكتبه أبناء الحضارة الأوروبية الحاضرة وقد يكتبها الملحدون الذين ينكرون وجود الكائنات الغيبية، كما يكتبها المتدينون الذين يؤمنون بوجود الشيطان، ويختلفون في عمله وفي مدى قدرته، وكلهم في العصر الحاضر يسمعون باسم الشيطان، فلا يتخيلونه على الصورة التي كانت تسبق إلى خيان السامع في القرن الرابع عشر وما قبله أو بعده بقليل. وقد ظهر في باريس عند أواخر القرن الرابع عشر كتاب عن وصايا الشيطان التي يقابل بها وصايا الله، فجمعها في ست وصايا خلاصتها، العناية بالنفس دون غيرها وأن لا يعطي المرء شيئا بغير جزاء ويتناول يتناول طعامه منفردا ولا يدعو أحدا إليه وأن يقتر على أهله ويحتفظ يحتفظ بالفتات من مائدته والأسمال من كسائه وأن يقنطر المال عنده طبقة فوق طبقه وهذه ردائل القرن الرابع عشر كما أحصاها بنوه بين الجد والسخرية وإنها اليوم لفضائل العصر الذي يسمى بعصر التدبير والاقتصاد والأمامية الفردية ومن أجلها تسمى الحضارة العصرية بالحضارة الشيطانية. ومن البديهي أن المتحدثين عن الشيطان في حضارة العصر لا يقصدون جميعا هذا المعنى المجازي ولا يقصرونه جميعا على صفات دون الأعلام والأسماء فإن أكثرهم متدينون يؤمنون بوجود الشيطان وعاقيدة المسيحية فيه ولكنهم كما أسلفنا يسمعون باسمه فلا يتخيلونه على الصورة التي كانت تسبق إلى خيال السامع قبل بضعة قرون فهم يذهبون اليوم بصرع الجنون إلى الطبيب ولا يعانجونهم عند الكاهن أو رجل الدين وهم يفرقون اليوم بين وساوس نفوسهم وما ينسبونه إلى الشيطان من إيحاء وتلقين، وليس للشيطان عندهم تلك المملكة الواسعة التي كانت له في القرون الوسطى، فانها انحصرت شيئا فشيئا حتى كادت تخرج من عالم الطبيعة إلى ما بعدها، وكادت دولة الشيطان تؤول إلى حالة الحالة التي حصره فيها الإسلام، قرين سوء ليس له على قرينه سلطان، ويقول الشيطان على هذا في القرن العشرين إلى مصيرين، مصيره في مجال العقيدة الدينية وهو إلى النقصان، ومصيره في مجال العبارة المجازية وهو إلى زيادة وعلى الناظر في العبارات ولا سليب طيل النظر في هذا المصير الأخير أليس فيه الحجة الدامغه لبلاغة الوجدان على بلاغة العقل واللسان؟ أليست هذه اللفظة الواحده لفظة الشيطان بلاغة وجدانية تتقاصر عن مداها في التعبير كل عبارة تجريها اللغة مجرى الفكر واللفظ المركب المفيد من الذين زادوا في عدد الشياطين المجازية من كتاب العصر الحاضر فول حكيم الروس الكبير فقد اضاف الى عددهم شيطان الكبرياء العنصريه وشيطان التعصب الديني وشيطان الاستعمار وشيطان الحرب والاستبداد ومن الذين زادوا في عددهم الى الملايين برتريند روسل فيلسوف الرياضة المعروف ان شيطانه الذي اقامه في الضواحي رجل كان طفلا يتيما تركه أبوه لزوجة سكيره تحبسه في الدار يهلك جوعا وعيا وتذهب لتسكر وتعربد في الطريق فإذا شك إليها الطفل اليتيم اذ ترجع الى المنزل اخر الليل ضربته حتى يصيح ثم ضربته حتى يسكت عن الصياح فكبر في الدنيا وهو يجهر أباه ويحقد على أمه أولى الناس بعطفه عليها لو استقامت الدنيا على السواء وقل ما شئت في من يحقد عليهم غير أمه من خلق الله فهم كل خلق الله وفيهم الملايين من أنثاله الحاقدين على كل مخلوق ومن الذين زاد عددهم الكاتبة الإنجليزية المعروفة ماري كوريلي والشيطان وعندها في قصة أحزان الشيطان يشبه أن يكون صورة الخير منظورا من قفاه لا من وجهه وسائرا إلى الوراء بدلا من مسيره إلى الأمام، ومن الذين زادوا في عددهم سليل بيت العلم بين الإنجليز، ألدوس هيكسلي، كاتب القصة والمقال، وأديب العلماء وعالم الأدباء، فإنه أخذ أسيدي شيطان القرون الأولى، فنسخ منه ألوف النسخ بين الآدمين، وجعل هذا العصر أحق به من عصور النساك والرهبان، الذين رهبوه في وضح النهار، إذ كان من بلواه أنه لا يخشاهم مع ظلام، بل يطرق عليهم قلوبهم في وهج الظهيرة، ومع الشمس الصحراء. التي يهرب منها الإنس والجان، كان أسيدي هذا شيطان الحلم في اليقظة، الذي سلطه إبليس على رهبان الصعيد في عصور المسيحية الأولى، وكان من داء أن يلهيهم عن العبادة بما يزخرفه لهم من الأحلام والرؤى، وهم مفتوحوا العيون، مستسلمون للسكون في ظلال الصوامع بين نيران القيد في الصحراء، فإذا حلموا كسلوا، وإذا كسلوا شكوا، وإذا شكوا آل بهم الشك إلى السآمة والملل وكراهة الدنيا والآخرة، واليأس من الصحيح والباطل على السواء. وينقله الكاتب من القرون الأولى إلى القرن التاسع عشر ثم إلى القرن العشرين ويقول في تفسير نقلته إننا لا نزعم أن أسيدي من مخترعات القرن التاسع عشر فإن والخيبة واليأس وجدت قديما ولم تنقطع عن الوجود واتلي الناس بإعلامها فيما مضى كما نقتل بها الآن غير أنها في العصر الحديث قد عليها ما يجعلها موقرة مرعية ولا يجعلها كما كانت خطيئة محظوره او يجعلها مجرد عرض من أعرض السقم وهذا الذي طرأ عليها إنما هو التاريخ كله. منذ سنة 1789 إنما هو إخفاق الثورة الفرنسية وذلك الإخفاق الذي يربي عليه في الضجيج والأبهة وهو سقوط نابليون فقد غرس كلاهما أسيدي في قلب كل فتى من الفرنسيين وغير الفرنسيين صدق دعوة الحرية وطمح إلى أحلام المجد والعبطرية ثم جاءت الصناعة الكبرى بما تراكم معها من القدر والبؤس والمال الحرام وكان مسخ الطبائع على يد هذه الصناعة وعسب القلب الكريم من محنة الحزن والأسى وطلع الناس فرأوا أن الحرية الدستورية التي طالما كافحوا من أجلها عبث لا يغني شيئاً مع طغيان الآلات واستعبادها للنفوس فكان ذلك رعباً آخر من ضروب الرعب التي خيبت الأمان في القرن العشرين وزيد عليها من دواعي السآمة داع أدق وأغلب مما عدا وهو تعاظم المدن وراء كل مقدار معقول فتعود الناس المقام بها وأحس في البعد عنها تفاهة لا تطاق وأطبقت البلوى عليهم فأحسوا من ضوضاء المدينة حنينا إلى سامة الريف، وكأنما كانت هذه المدجرات في انتظار تاج يعلوها، فتوجتها الحرب العالمية الأولى، ويعنى بالكتابة عن شيطان العقيدة الدينية، أناس من طبقة هؤلاء الكتاب الذين اتخذوا من اسم الشيطان تعبيرا مجازيا عن مساوئ العصر وشروره وأدناسه، وربما كتب المؤلف الواحد عن هذا الشيطان وذات الشيطان، كما فعل هيكسلي فيما ألممنا به من كتاباته آنفا، وفي كتابه الذي ألفه عن شياطين لودن، The Devils of Loden، ومن قرأ هذا الكتاب علم أن هيكسلي قد أراد أن يكشف عن خبيئة من السوء في هذا الإنسان الذي يلعن الشيطان، لم يهبط إلى ما دونها أخبث الشياطين. فالقصة التي حققها الكاتب من مراجعها التاريخية إحدى المبكيات المضحكات من مآسي التاريخ التي حفلت بها صفحاته في القرون الوسطى، وكان فيها مظلومان مكذوب عليهما كذبا لا يخفى على أحد في الزمن الحديث. وهما شيطان ورجل من رجال الدين مغضوب عليه وقد بدأت القصة بإصابة بعض الرهبات في بلدة لودن بالصرع واتهامهن بالتجديف والبداء والتفوه في نوبات المرض بكلام يخجل منه كل ما أعيد عليهن بشيء من التلميح وهن مفيقات ولو حدثت هذه الإصابة في العصر الحاضر لاستطاع لا رجل الدين كما يستطيع رجل الدنيا أن يفهم أنهن مصابات بالهستيريا أو بالفصام الذي تنقسم فيه شخصية المريض ولكن الرئيس الذي تولى البحث في أمرهن لم يستطع أن يفهم من بدائهن في خلال النوبة وخجرهن بعد الإفاقة منها إلا أن المتكلم بالبذاء أحد غيرهم يهمه أن يعبث ببراءة الرهبات انتقاما من الله وعبادته وعابديه ومن يكون هذا المنفقم القادر على صعيف رئيسه غير الشيطان وسرحت الفرصة لاتهام الرجل المظلوم مع الشيطان وهو الأوسقف جراندي عدو الكاردينال رشتي للحول الحول والطول في بلاط باريس فتغم بالفسوق وتسليط الشيطان على الرهبات للتغرير بهن. وصدقت إحدهن أنها فريسة للشيطان بإغراء الأسقف الساحر فرمته بالتهمة كما أوحي إليها وقرر المحققون أنهم سمعوا اعتراف الشيطان وهو يتكلم بلسان تلك الفريسة فتقررت إدانة الأسقف بشهادة الشيطان وحكم عليه بالاحراق وهو بقيد الحياة ولما قيل لهم أن شيطان أبو الأكاذيب لم يصر عليهم أن يبطلوا هذه الشبهة بالضرار الشيطان إلى الصدق بين يدي أصحاب العزيمة والبرهان من المحققين الصالحين وتنشي سخرية مع الفجيعة جنبا إلى جنب في هذه المهزلة الشيطانية فيحدث في بعض محاضر التحقيق فيقول الشيطان إن السيد لوبريدمان رئيس لجنة التحقيق ديوثا تخونه امرأته مع الأسقف وغيره ويكون لوبريدمان غائبا عن الجلسة ولا يلتفت إلى قراءته عند توقيعه فيضع عليه اسمه بعد السطر المعهود الذي يقرر فيه اعتماد الصدق في كل ما جاء فيه ويضحك ولاة الأمر من آفواههم ساعت يعرض المحضر عليهم ولكن رئيس اللجنة يعود إلى التحقيق لتسخير ذلك الشيطان نفسه في تمليق الكاردينال ويفتتح المحضر المحفوظ بتاريخ العشرين من مايو سنة 1634 سائلا بقولك في الكاردينال العظيم حامي حمى الديار الفرنسية فيجيبه الشيطان مقسما بسم الله إنه صوت عذاب على أصدقاء أجمعين ويعود الرئيس سائلا ومن هم أصدقائك؟ فيقول له الشيطان إنهم زمرة الهراطقة ويسأله الرئيس، وما هي مآثيه الأخرى؟ فيجيبه الشيطان، إنها هي إنقاذه للشعب، وقدرته على الحكم هبة من الله، وحرصه على سلام المسيحية، وولاؤه للملك لويس. وبعد العناء المضني في جمع هذه الأوراق، ومضاهات بين التحقيقات، يخرج الكاتب منها إلى سحرة العصر الحاضر، الذين يسخرون أعنف شياطينه، وهو شيطان الجماعة المستفزة، إلى الشر والعدوان باسم المذاهب أو الأوطان فما تصنعه النازية حين تثور على أعداء الجنس الآري المطهر وما تصنعه الفاشية حين تثور على أعداء المجد الروماني العريق وما تصنعه الشيوعية حين تثور على أصحاب الأموال الأوغاد كل أولئك ثورة لا تتورع عن اتهام الأبرياء وإحراق الأحياء والهبوط إلى الهاوية في أهبة الصعود إلى السماء ومن المفكرين الذين لهم خطر في كل بحث يدور على العقيدة والتفكير العصري كاتبان عالميان هما الدكتور لويس صاحب كتاب المعجزات، وكتاب مسألة الشر، وكتاب موراء الشخصية، وغيرها من الكتب في موضوعات الفلسفة الدينية، ويعتبرونه فيلسوف المذهب البروتستانتي في العصر الحاضر، والكاتب الآخر، جيوفاني بابيني، صاحب كتاب حياة المسيح، وأديب المذهب الكاثوليكي المرض عنه بين المجددين، وبين فريق غير صغير من المحافظين، أنف دكتور لويس رسائل الشيطان، وجعلها على لسان أستاذ من الشياطين، يعلم تلميذه أساليب الفتنة والدسيسة ويقصى بني آدم عن حظيرة الرضوان ومعظم هذه الأساليب نفسية يرى العلماء النفسيون مع المؤلف أنها بواعث شر وجهل في الطبيعة الإنسانية ويرى العلماء الدينيون معه أنها مداخل الشيطان إلى سريرة الإنسان فيقول شيطان الأستاذ مثلا لثلميذه إنه خليق أن ينتبه إلى خطأ جسيم يقع فيه ناشئة الشياطين وهو اعتقادهم أن السرور حبالة الشيطان إذ الحقيقة أن الإنسان باق في الحضيرة الإلهية، ما بقي في نفسه موضع للسرور، وعلى الشيطان أن يفرق بين السرور على أنواعه، وبين السرور المصطنع الذي يلحق باللغو والتهريج، وينبه الأستاذ التلميذة إلى الإقلال من العناية بإهوائه المتدينين الذين تسورهم الشكوك من جراء الحروب والنكبات، فإن المتدين الذي لا تصمد عقيدته لهذه الشدائد غني عن الإهواء، ولا حاجة بالشيطان إلى فرط العناية بإهوائه، وعلى الشيطان التلميه أن ييأس من أصحاب الفضائل الذين يعلمون بفضائلهم ويفخرون بها مع أنفسهم ومع غيرهم فإنها فضائل على مقربة من الرذائل الشيطانية ما تعمل على الرذيلة وهي في عنفوانها وليس من عمل الشيطان أن ينشر الإلحاد لأن الذي ينكر وجود الله ينكر وجود الشيطان وإنما عمله أن يصرف المؤمن بالله عن الأمل والعبادة ورؤية المحاسن والمعجزات في خلائقه ومقديره وأقوى الحبائل في الأستاذ الشيطان أن ينفصل الإنسان من حاضره ويقبل على المستقبل بجملته، فإن المقبل على المستقبل منقطع عن الحاضر والماضي، متعلق بالأباطيل ودواع القنوط والكراهية، وعلى شيطان الناشئ أن يذكر أن الكراهية هي المهمة في المذاهب المستقبلية دون عناوينها ودعاويها، فلا فرق بين الشيوعية والفاشية والإباحية، على اختلافها ما بقيت نفس الإنسان خلوا من الحب، مفعمة بالنقمة والبغضاء، وآفة الآفات الكبرى على الدوام، فيصبح الكون في نظر الإنسان صفرا من العجائب، وشتيتاً متشابها من المألوفات والمتكررات ولولا ضيق نظر يساور عقل المؤلف أحياناً لما نظر إلى عقيدة غير عقيدته لكن تفكيره في هذه الأمور مطابقاً لتفكير المتدين في كل دين والكاتب الكاثوليكي جوفاني باببيني يؤلف الكتاب عن الشيطان ويريد أن يطبق فضيلة السماحة على هذا العدو المبين لجملة الأعداء الذين تشملهم رحمة الله ويرى أن الله لا يرضيه دوام الشر ولا دوام السقوط على كائن من الكائنات العاقلة لا بد في نهاية التجربة الكونية من حياة لا شر فيها ولا شيطان، وزوال الشيطان إنما يكون بزوال شره وارتداده عنه إلى الخير والصلاح. ورأيه هذا مخالف لأراء الأكثرين من أطباء المذهب، ولكنه لم يبلغ من المخالفة أن يعرضه للطرد والحرمان. فإن أراه الأخرى في الكتاب، يحسب له إذا حسب هذا الرأي عليه. وفيها شرح للعقائد الدينية، وتقبيح للمنازع الشيطانية يحمده له المعتقدون، ويقنعون به من الكاتب في زمن يقمل فيه أمثاله من الكتاب العالميين، الذين يعلنون عقائدهم في غير مبالات بسخرية المنكرين والملحدين. تلك زبدة مفيدة لما يسمى بالديمونالوجي، أو مباحث الباحثين عن الشيطان في العقيدة الدينية، وفي التعبيرات المجازية في القرن العشرين. فالمتدينون يؤمنون بوجود الشخصية الشيطانية فعلا، ويحصرونها في أضيق حدودها، ولا يبويونها من السلطان على النفس البشرية تلك المنزلة التي كانت لها في عقائد الأولين والمعبرون المجزيون فريقان فريق يلغي الشخصية الشيطانية البتة ويحل محلها عوامل الوعي الباطنة التي يسميها الغريزة أو الكبت أو العقد النفسية أو علل الشخصية السقيمة وما شاكل هذه الأسماء وهذا الفريق مسبوق إلى رأيه في جملته دون تفصيله فقد ذهبت هذا المذهب فئة من المعتزلة ترى أن الشيطان هو وساوس النفس، ودوافع الشهوة والطمع والغضب والخدعة وتستند في رأيها إلى قول النبي عليه السلام، إن الشيطان ليجري من بني آدم مجرى الدم في العروق. وليس هذا التأويل عند جمهرة المحدثين بالتأويل المقبول، والفريق الآخر على رأي هكسلي الذي تقدم ذكره، وهو أن العقل والعلم لا يمنعان وجود الشيطان، كما جاء في الفصل السابع من كتابه عن شياطين لودن، حيث يقول، هل توجد شياطين؟ وإن كانت توجد فهل كانت حاضرة في جسد جان وزميلاتها الرهبة فأم المس الشيطاني فلست أرى في القول به سخناصيلا ولا أجد شيئا من التناقض في فكرة ترى إن كان وجود الأرواح غير الإنسانية طيبها وخبيثها أو لا ولا خمفة فيها وليس ثمت ما يضطرون إلى القول بأن الملكة الفاهمة ممتنعة فيما عدا أجسام الإنسان والحيوان وإذا قبلنا شواهد على الكشف والنظر البعيد وهي شواهد يكاد القول برفضها أن يتعذر علينا فلابد من الإيمان بعوامل مفكرة مستقله على الأغلب الاعم عن المكان والزمان والمادة. وهذه هي زبده الديميونوجي بصفحتها الأخيرة من آراء المتدينين والمفكرين في القرن العشرين.